الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قال الشيخ أبو عمرو لا يلزم من ورود الحديث من طرق متعددة كحديث الأذنان من الرأس أن يكون حسنا لأن الضعف يتفاوت فمنهما لا يزول بالمتابعات يعني لا يؤثر كونه تابعا أو متبوعا كرواية الكذابين والمتروكين ومنه ضعف يزول بالمتابعة كما إذا كان راويه سيء الحفظ أو روى الحديث مرسلا أو روي الحديث مرسلا فإن المتابعة تنفع حينئذ ويرفع الحديث عن حضير الضعف إلى أوج الحسن أو الصحة والله أعلم هو يتكلم على يعني لما كنا نتكلم عن الحسن غيره وأنه ضعيف يرتقي بمجموع الطرق إلى الحسن هو في الأصل ضعيف اجتمع مع ضعيف مثله فارتقى من الضعف إلى الحسن فيقول ليس كل ضعيف يرتقي بمجموع الطرق يعني ليس كل سند ضعيف يصح أن تقويه بسند ضعيف آخر مثله فمثلا حديث الأزنان من الرأس هذا حديث له طرق كثيرة ومع ذلك كلها ضعيفة شديدة الضعف فلا ينتفه أحدها بالآخر فلا يتقوى فالضبط إيه يا أخواننا الضبط أنه هناك من الضعف ما هو شديد وضعف خفيف الذي يصلح في الشواهد المتابعات والذي يتقوى بغيره ويقوي غيره هو الضعف الخفيف أما إذا كان الضعف شديدا كأن يكون راويه منكر الحديث أو متروك أو كذاب أو الضعف فهذا ضعفه شديد لا يصلح أن يجبر غيره ولا يجبر بغيره أما إذا كان رويه مثلا سيء الحفظ فيه مقال فيه لين فهذا الذي يتقوى بغيره ويقوي غيره وكذلك بعض أنواع الانقطاع هو مثل هنا بالمرسل أو روي الحديث مرسلاً المرسل يعني نحن تكلمنا عن تقوية المرسل بالشروط هو اللي فد كده ما سجلش ولا والإيوني بسجل ما الشغات خير إن شاء الله المهم إنك تبقى معنا رسول يعني ماشاء طيب المرسل تكلمنا عليه قبل ذلك وقلنا أنه يعني يقبل بشروط أو الأصل أنه ضعيف إلا أن تقوى غيره إذا كان إذا تقوى يعني إذا كان هو راويه من كبار التابعين وكان ثقة في نفسه ولا يرسل إلا عن ثقة فهذا قد يجبر الضعف فيه بضعيف آخر إذا روى الحديث مسندا من وجه آخر ولو ضعيفا ارتقى هذا المرسل بهذا الوجه المسند الآخر فارتقي وصلحا للحجه وكذلك حتى لو روي من وجه آخر مرسلا أرسله من أخذ العلم من غير الشروخ المسل الأول فأيضا يرتقي ويتقوها بغيره الشروط عن بيت الشروط اللي ذكرتها لكم قبل ذلك لكن الشاهد أن هناك من الضعف ما هو شديد لا يصلح فيه التقوية يقولون يعني لا يصلح في الشواهد والمتابعات لا يحتج به ولا يصلح في الشواهد والمتابعات هذا هو الذي ضعفه شديد. أما هناك ضعف آخر والضعف الخفيف لا يحتج به ولكنه يصلح في الشواهد والمتابعة. فشواهد ومتابعة يعني يصلح أن يكون شاهدا أو متابع لغيره. طيب. إحنا يعني عاوزين نتكلم بس على إيه كلام ابن الصلاح. لما قسم الحسن إلى نوعين لما قال كل هذا مستبهم لا يشفي الغليل وأنه اتضح له بعد النظر أن الحسن قسمان اللي هو الحسن اللي هو أخذ يشرح ويعرفه وقال وعليه تنزل كلام التلمذي وذكر نوعا آخر وقال وعليه يتنزل كلام الخطابين السؤال الان هل فعلا كلام الترمذي يتنزل على النوع الذي ذكره ابن الصلاح اولا لا لا لماذا لان التنزيل يقول التعريف ده فاضلوا رودوا مثله أو نحو الوجه راف و الترميزي ساعد يقول لا نعرفه إلا هذا وجه حسن ما عدنا ما إحنا ردنا على الكلام ده الكذب ردنا عليه المرّ الف... انت أنت جبت كلام من كثير لم تأتي بشيء جديد انت جبت كلام من كثير و عليه ال... في الدرس الماضي من ثلاثة أوجه ومش هنرد عليهم ثاني النهارده بس في هل السؤال لا زال قائما هل يتنزل كلام الترمذي على هذا الحديث الذي الحسن وغيره الذي شرحه ابن الصلاح وقال احدهما الحديث الذي لا يخلو رجاله إسناده من مستور لم تتحقق اهليته غير أنه ليس مغفلا كثير الخطأ ولا هو متهم بالكذب ويكون متن الحديث قد روى مثله أو نحوه من وجه آخر. هم، فيخرج بذلك عن كونه شاذا أو منكر. ثم قال وكلام الترمذي على هذا الكسم يتنزل. طيب ده يدعنا خلنا نحن نرجع مرة أخرى إلى تعريف الترمذي. وقال إيف تعريفه. ألا يكون في إسناده من يتهم بالكذب وألا يكون شاردا وأن يروى من غير وجه طيب أنا قلت لكم يعني قبل كده أصلا في معنى كلام الترمذي العلماء مختلفين في معنى أول شرط عند الترمذي: ألا يكون في إسناده من يتهم بالكذب ماذا تعني هذه العبارة هل إنتو فاهمين منها إيه؟ ما تفهمون منها أنتم؟ الظاهر أنه لا يتهم بالكذب. يعني هي تشمل من وتستبعد من. يعني ده لنا ده السؤال يعني. تستبعد شديد الدع. يعني ممكن من كسر الغفران شو؟ قبل لا يتم مش بتهم الكذب. مم. إيه؟ لا أنا بقول ألا يكون في سنديه من يتهم بالكذب ديت أي رجال عنا الترمين. ألا يكون في سنديه من يتهم بالكذب وفقط وسائر الروايات. يصلح في هذا ال في هذا الباب هل الكلام على ظاهره هنا أما المراد أنا أنا على فكرة الكلام ده كلمتكم عليه قبل ذلك لا لا لا أنا ممكن أقول خطيفاً ضغطاً يعني إيه؟ أنتوا فهمين إيه بس؟ منها أنتوا فهمين إيه؟ يعني تبقى أقول لكم فهمين ونت تختاروا، ماشي؟ كده تبقى سهلة شوية؟ الفهم الأول اللي هو أنه يدخل فيه كل الرواق ما عدا الكذبة ومن يتهم بالكذب الكذبة ومن يتهم بالكذب ومن يقضح في عدالتهم الطعن الشديد والقاطع في العدالة كله شديد. نشئ أما سائر ذلك أم ما خلاف ذلك فكله يصلح في هذا الباب. فيشمل هذا الضعيف ويشمل الصدوق ويشمل الثقة. نشئ دفاع. والفهم الآخر أن يكون في إسناده منه يتهم بالكذب يستثنى الضعف الشديد ومنهم المتهمين بالكذب والمقدوح في عدالتهم ويدخل هؤلاء الذين يستثنون ويدخل فيه الضعيف الضعف الخفيف زي المستور الذي لم تتحقق أهلياته أما الصدوق والثقة فلا يدخل، واضح الكلام، دول فهمي، أنت اختاروا بقى، هم إيه؟ هم، في في فرق بالاثنين ولا هي، <تصفيق> ولا في ناس الموضوع كله معهم سوا يعني مش فرق <تصفيق> معه مش ما مع حاجة, مع حاجة أصلاً يعني هم. إيه؟ طيب إيه الفرق الاثنين إيه الفرق من الفاهمين هنا أخواننا عاوزين تركيز يعني اللي هو اللي هو جاي يعني صحا من أنه وغسل وشه وقام جاي بكتابه في إيده وقام جاي وجاي ويسمع الدرس ويروح وكذا يعني وظننا أنه يفهم مئة في المئة هذا لا يفلح على الأقل في علم الحديث ماشي؟ هو لابد أن يكون منتبه الدهن جدا ويحضر ويرجع بعد الدرس يذاكر جيدا أيضاً. لكن مجرد الاستماع للدرس وفقط هذا لا يغنى عنه شيئا لا بد أن يذاكر الماضي ويحضر الجديد ويبدأ يجيب على الأسئلة اللي إحنا بنسألها دي. ندكم كل يوم سؤال ولا سؤالين تبيجاوب عليه ويذاكر. لكن هو مجرد إن هو يسمع كده فقط يعني لا ده مش هو مش مش نبغى الزمان يعني عشان يبقى إيه. مجرد السماع كده وفقط يكفي يعني لا انت ممكن تسمع مرة وما ايه وتنسى وممكن تسمع مرة وما تفهمش لكن انت لما تستعين بالمثلجات تفهم ان شاء الله هو عمتا علم الحديث يقولون علم الحديث ذكر لا يحبه إلا ذكور رجال علم الذكران من العالمين يعني شوف أنت يعني إيه هو ده, ده على فكرة مش كلام ده كلام ابن الصلاح في المقدمة يعني في المقدمة ناشي <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> هو, هو علم الذكران علم الذكران كمان خلي بالك مش يعني إيه يعني يعني مش كل رجال يعني تفهم وتحسن علم الحديث هو محتاج شيء زائد عن هذا هذا هذا السيدات طلع طلعن الأوائل دور الباقي عليكم انتم يعني لل للأسف, للأسف الشديد ما هي يعني وليس التأنيس الاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال المسألة مش مجرد ذكر وأنسة لا هو ممكن النساء جايبين أعلى ضربة ثلاثة لوائل تقريباً من نساء وللأسف يعني وهذا يعني إيه وهذا أستدقى الحصرة أما يبقى ثلاثة لوائل نساء اثنين الأوائل الثالث ممكن أنا متخيل كده غالب الأوقيل في في كل دفع يعني مش فنتوا بس لا الدفع اللي قبلكوا واللي بعدكوا كمان كل نساء فهو المسألة بقى ما تقولش رجال ونساء لا النساء يعني بيتذكرا أكثر منكم لكن هو ال المقصود العلماء إن علم الحديث عاوز همة أكثر من غيره يعني عاوز تركيز طيب إحنا كنا بنقول إيه هو فهمين الكلمة اللي الكلمة في فهمين من الوقت لمعنى كلمة قال يكون في سنديه من يتهم بالكذب إيه هم الفهمين وإيه اللي تختارهم حد يجاوب أنا, أنا لك الفهمين حد يقول هم لي وحد ويختار صعب الكلام ده قال لي يكون في سنديه من يتهم بالكذب على ما فهمت فهم هذا هذا الشرط حد يقول أنا لسه إيه اللي كلام الوقت يا أنا أنت مش هتجيب حاجة جديد اتفضل امم هو بيصدر ماله فيه الصندوق والوثقه والاعمده اه, <أه> تبدل الفهم اللي انت كنت فاهمه طب ورايك ايه طب الفهم الثاني ستشكره الفهم الثاني هو إيه؟ هو أنت لو قلت له يدخل فيه الصدوق والثقة يبقى أنت إما وأنت جبت قلتهم المرة الأولى نجيبهم في المرة الثانية. إحنا أنت قلت أول مرة إن إحنا يدخل فيه الإيه؟ الضعيف الضعف الخفيف والصدوق والثقة. الفهم الثاني يدخل فيه فقط، الضعف فقط ضعف الخفيف أما الصدوق والثقة فلا يدخل فيه. طيب أنا أقولكوا حاجة سألتني على أي الفهمين يستقيم كلام ابن الصلاح؟ مم. على أي الفهمين يتنزل كلام تعرف ابن الصلاح على كلام الترميز؟ يستقيم فهم ابن الصلاح وتنزل الكلام الترمزي على هذا التعريف اللي هو الحسن لغير. مش فاهم طيب يا أخوان أنا قلت لكم أن يكون في إسناده من يتهم بالكذب هذا عند جمهور أهل العلم المراد منه أن يكون ضعيفا ضعفا خفيفا وفقا أما الصدوق والثقة فلا يدخل فيه لذلك وده فاهم من الصلاح كمان ولذلك قالوا كلامه يتنزل على الحسن لغيره لأنه هو ضعيف في نفسه ضعفا خفيفا ولذلك يشترط أن يتابع من وجه آخر حتى يرتقي من هذا الضعف إلى الحسن ولذلك يعني قال ابن الصلاح أنه يتنزل على الحسن لغيره واضح الكلام ناشي أما لو لو لو فهمنا الكلام على أن لا يكون في أسناده من يتهم بالكذب على ظاهرها وأن يدخل فيها كل الروا عدل الكذبة والمتهمين بالكذب ومنتقد العدالة بما فيهم الصدق والثقة والضعيف ضعفا خفيفا فلا واجب لكلام ابن الصلاح بأن يتنزل هذا التعريف الترمذي على الحسن لغيره ولا إيه؟ الروي لو كان ثقة في نفسه هل يحتاج إلى متابع حتى يحتاج به هل يحتاج إلى روي إلى أن يروى من وجه آخر كذلك الصدوق هل يحتاج إلى متابع له أن يروى الحديث من غير وجه حتى يتقوى أجيبه طيب لذلك كلام الجمهور منه ابن من الصلاح يقولون أن مرادة المدي لقوله ألا يكون في إسناده من يتهم بالكذب المراد أن إيه الرواه خفيف الضعف الذين يصلحون للشواهد والمتابعات أما الصدوق والثقة فلم يشملهم كلام الترميد لذلك قال قاله يتنزل عليه الحسن لغيره الذي يحتاج إلى المتابع وهو في الأصل ضعيف واضح الكلام ماشي ما احنا بننفي التهمه عنهم ما بنسبتهاش انت مش عاوز تدخلهم مش كده مش عاوز تدخلهم والضعيف متهم بالكذب مش مش ليس متهم بالكذب فيا ليه بتدخلهم أنا أريد إرادة على إرادك ما هم الثلاثة دولة مش متهمين بالكذب فيشملهم الاسم العام لكن عمتا أنا قلت لك أن لكم أن فهم الجمهور على أنه المراد الضعيف الضعف الخفيف فقط أما الصدق والثقة فلا يدخل في هذا الكلام اللي خالف يا إخوانا خالفهم ابن رجب الحنبلي، فأدخل كل من ليس بما اتهم بالكذب في معنى هذه الكلمة لذلك الصدوق عنده ليس متهم بالكذب والوثقة ليس بمتهم بالكذب والضعيف ليس بمتهم بالكذب ولكن هل يشترط في كل هؤلاء ثلاثة أن يتبعوا حتى يحتجب بحديثهم إنما يشترط في في خاتم الضحى فقط فلذلك لا يحمل كلام الترمذي في تعريفه لحد الحسن على الحسن لغيره بل يشمل الحسن لغيره وقد والحسن لذاته والصحيح واضح الكلام ولا ايه كلام كده واضح ولا ده اللي ده اللي انا عاوز اقوله لكم يعني يعني ده الموضوع باختصار بس انا انا ما اظن ان الكل استوعب حد يقول لي بقى هو فهم ايه ويجاو عشان نفهمش المرة الاولى يفهم الثاني ها أحسن ها نفس هؤلاء اه يعني كل من لا يلتزم يدخل في اه اه, آه. أنت... ما تميلون أنتوا ايه رايكم يعني أنتوا انتوا رايكم اساد معد ن راجب ولا معد بن الصلاح ومن وافقه ابن الصلاح, و... الصلاح الجمهور لماذا ام الصراحه دلوقتي خرجهم ماشي وبعدين طب اخرجهم ليه ايه دليل على الخروج اصلا يعني هو محتاج يخرجهم ليه انه لا ان هؤلاء لا ليسوا بحاجة إلى متابعه مش كده احسنت فلذلك إنما يعني قالوا المراد هنا بالضعف بالضعيف بالضعف خفيف الذي يحتاج إلى متابعة، لكن ابن رجب يقول لا قد يكون ضعيف ويحتاج إلى متابعة وقد يكون صدوق ولا يحتاج وقد يكون ثقة ولا يحتاج. وإن تو بيع فهو من باب أول. وإن وإن بيع الثقة فهو حسن صحيح. وانتوا بعث ثقة وجه آخر فهو حسن صحيح واضح الكلام يعني هو العلماء يعني تكلموا وكان الحسن بمعزل عن الصحيح هو لذلك هنا يأتي سؤال هل فعلا أول من قسم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف. هو الترمذي أم الخطابي؟ هو ستنبني على على هذا الكلام الذي تكلمنا به الآن اليوم. هل قصد الترمذي المفاصلة والتمايز بين الحسن والصحيح بهذا التعريف، أم أن هذا الحسن قد يشمل الحسن وقد يشمل الصحيح؟ ده ده ده السؤال ما هو لو كان الحسن على هذا التعريف يشمل الحسن أحياناً حسن غيره وأحياناً يشمل الحسن لذاته وأحياناً يشمل الصحيح فلم يميز الحسن عن الصحيح فهو كسابق الأئمة الذين ما كانوا يميزون الحسن عن الصحيح ويبقى ويكون في النهاية أن أول من ميز الحسن عن الصحيح عن الضعيف وقسم الحديث إلى ثلاثة أقسام صحيح وحسن وضعيف هو الخطابي، الخطاب ويكون كلام الترمدي الحسن عنده يتداخل مع الصحيح ويتداخل يعني الحسن عنده يشمل الحسن لغيره عند المتأخرين ويشمل الصحيح أيضا لأنه يشمل رواة ال... الرواة الضعفاء ويشمل رواة الصدوقين ويشمل الرواة الثقاء واضح الكلام لذلك ال يعني الـ فعلا الخطابي أول من نص على ذلك أن الحديث عند أهل ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف أما الترمذي لم يقل هذا لم يقل الحديث ينقسم عند أهل إلى صحيح وحسن وضعيف لأن الحسن عنده كلمة عامة قد تشمل الحسن يعني يعني كما في الشروط قد تشمل الحسن وقد تشمل الصحيح اللي يكون في إسناده من يتهم بالكذب كل الرواه عاد المتهمين بالكذب كل الرواه عاد المتهمين بالكذب ومن ثبت عليهم الكذب الكذب بيشمل رواة الصحيح ورواة الحسن والرواة الضعفاء الذين يعني يصلحون للتقوية فإن تقوه بغيرهم أصبح حسنا وقويا وده اللي بيسميه المتأخرون حسن لغيره إن كان ثقة وتقوية لوجه آخر أصبح حسنا لأنه في شروط الحسن عند الترمذي وهو في الأصل صحيح فهذا الذي يقوله في الترمذي حسن صحيح ماشي؟ طيب تب اللي... نحط لك هنا سؤال نقول يعني ده بأسأل سؤال جديد بقى عشان بس يبتنى <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> سؤال نزل ابن الصلاح كلام الترمذي في تعريف الحسن على الحسن لغيره فهل أصاب في ذلك أم لا هو السؤال, السؤال شكل مختصر بس الإجابة أعوذك تقول لكل اللي قلته النهار يعني ما تقول ليش بأصاب أم لا واكتفيت لا تقول لي كل اللي اتقلم ليه ليه هو يتنزل ولا لا يتنزل محدش برضه يجيب لي كلام ابن كثير لا سؤال ابن كثير ده بقى ممكن اجيب لي انا سؤال تاني اجابة تاني او اللي هو السؤال اللي انت خدته قبل كده اللي هو هل يتعرض تعريف الترميدي للحسن مع قوليه حسن صحيح لان اعرفه الا من هذا الوجه دل على ابن كثير أنه لا يتنزل لأجل هذا التعارض المح... الم... يعني إيه المضمون عند ابن كثير واضح الكلام طيب آه... اللي عنده سؤال يسأل إنما شفاء العي سؤال لو عنده أحد عنده سؤال في النقطة دي بعينها يعني يسأل لكن أنا أظن الكلام بقى واضح كذا. طيب الترمذي أصل في معرفة الحديث الحسن. قال وكتاب الترمذي أصل في معرفة الحديث الحسن وهو الذي نوه بذكره ويوجد في كلام غيره من مشايخه كأحمد والبخاري وكذا من بعد الدار قطني. وكذا من بعده كدار قطني. طيب هو الترمذي فعلا أول من يعني نوه بذكر بذكر الحسن ولكن له تعريف خاص عنده ينبغي أن يفهم كما حدده الترمذي لا كما فهمه ابن الصلاح ولا كما يعني فهمه المتأخرون. ولا على ما نزله ابن الصلاح أو غيره. الترمذي لما يتكلم على الحديث الحسن يبأن يفهم كما في شروطه هو للحديث الحسن. لئنه لانه لا يبين الصحيح. الحسن عند الترمذي لا يبين الصحيح. ولكن المتأخرون يفهمون الحسن على أنه مباين للصحيح. وهو في مرتبة أقل في الحجية من الصحيح. أما الترمذي فما أراد ذلك، وما كان المتقدمون يريدون ذلك إذا قالوا حديث حسن، إذا قالوا هذا حديث حسن، كانوا يقصدون أنه في مرتبة أدنى من ال من الصحيح، وأيضا يا أخونا لكن ما الفرق بين يعني كلام الترمذي في الحسن أو فهم ال أو حد الترمذي للحسن؟ وكلام من كان في عصره وقبل عصره هل يستوي الحسن عند الترمذي وعند البخاري وعند أحمد؟ لا خرج كان في عصر الترمذي وما قبله صحيح وضعيف ماشي وبعدين طيب إذا قال البخاري حسن هل نفهم على الحسن الذي أراده ترميذي عرفه بثلاثة شروط؟ أم هو أوسع أم أو أضيق؟ طيب هو أوسع أم أو أضيق؟ الحسن عند المتقدمين كان أوسع من كلام الترميذي قليلاً لأنهم فعلاً كانوا إذا استحسنوا شيئاً قالوا حديث حسن سواء كان حسن في الحجة حسن في المعنى حسن لنكاره فيه أو غرابة أو تفرد فكل هذا يدخل في الحسن عند المتقدمين ولكن يخرج منه عند الترمذي يخرج ايه ما الذي يخرج من هذه الحسان عند الترمذي الضعيف شديد الضعف لا لا إيه الأنواع يعني قلت لكم أن كلمة حسن تصح أن تطلق على كل هذه الأنواع من الأحديث الصحيحة والحسان والمناكير والضعيف والأشياء المستملحة طيب الحسن عند ترميذه هل يشمل كل هذا أم هو أخصه قليلا أضيق أضيق ليه خرج منه الأفراد والمناكير والغرائر لإنه هنا إيه بشرط أن يروه من غير وجه ويصلح للحجدة هو أصلاً يعني الأشياء تصلح للحجدة الحسن عند الترمذي هو حديث يصلح للحجدة في الإجمال ليس حديثا منكرا ولا ولا فردا ولا غريبا ولكنه حسن وقد يكون حسن يعني على تفصيلات المتاخرين بقى قد يكون حسنا لغيره أو ح أو أو صحيحا على الترمذي لا يكون حسن. حسن. هم. يروى من غير واجب. هم. ما هي تأيه معاك لأن أنت كنت معلق على شرط فنص أطلق الشرط. يعني يروى من هو الترمذي الترمذي لم يعني كل الصحيح. إذا كان يعني. روي من غير وجه ورويه ثقة في الأصل هو أعلم الصحيح لذلك حسن صحيح عند ترمذي غالبها في الصحيح غالبها في الصحيح يعني أحاديث في غاية القوة يعني يعني ودي وذي الباب عند ترمذي عمدت الكتاب الحديث إذا استقواه ترمذي وإذا كان قويا قال فيه حسن في قال فيه حسن صحيح هو حسن صحيح عند طبعا على كتاب ترمذي يبقى احنا كلام من قبل الترمذي كان أوسع قليلا كلامه في الحسن كان أوسع قليلا لأنه ربما شمل المناكير والغرائب والأشياء المستملحة التي يستملح جمعها أما هو فانما أراد شيء أن يصلح للحجة ربما كان في الأصل ضعيفا وارتقى بمجموع طرق وربما كان في الأصل الثقة وتوبع أصلا ولوج وجه آخر فازداد قوة كل هذا يدخل في في الحسن عند الترميد أما المتأخرون فيتكلمون وأولهم الخطابي يتكلمون عن الحسن وأكنه مرتبه أدنى من الصحيح وهما الحسن والصحيح يصلحان للحجة فهو كالصحيح ولكنه كالصحيح في الحجة ولكنه أدنى منه في القوة وهو في منزل بين الصحيح والضعيف الحسن عند المتأخرين أما قبل ذلك لن يكن كذلك طيب أبو داود من مضان الحديث الحسن قال ومن مضانه سنن أبي داود روينا عنه أنه قال ذكرت الصحيحة وما يشبهه ويقاربه وما كان فيه وهن شديد بينته وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح وبعضها صح من بعض قال وروي عنه أنه يذكر في كل باب أصح ما عرفه فيه هو ليس لسنن أبي داود مزية عن سائر السنن في وجود الحسن الحسن هو مرادهم طبعا الحسن الذي هو أدنى من الصحيح. الحسن الذي استقر عليه الاصطلاح بعد ذلك وهو الذي أدنى من الصحيح وهذا موجود في في في كل السنة لكنه ذكرت لما يقول ذكرت الصحيح ومن يشبهه ويقاربه يقولون ومن شبهه وقاربه ده المراد به الحسن وما كان فيه وهن وهن شديد بينته وما لم أذكر فيه شيئا فوصله يقول ابن كثير قلت ويروى عنه أنه قال وما سكت عنه فهو حسن وما سكتت عنه فهو حسن قال ابن الصلاح فما وجدنا في كتابه مذكورا مطلقا وليس في واحد من الصحيحين ولا نص على صحته أحد فهو حسن عند أبي داود قلت ابن كثير لا يعجبه هذا الكلام لا يعجبه كلام ابن الصلاح أن المسكوت عنه عند الترمذي عند أبي داود فهو حسن قلت الروايات عن أبي داود بكتابه السنن كثيرة جدا ويوجد في بعضها من الكلام بل والأحاديث ما ليس في الأخرى ولأبي عبيد الآجد عنه أسئلة في الجرح والتعديل والتصحيح والتعليل كتاب مفيد ومن ذلك أحاديث ورجال قد ذكرها في سننه فقوله وما سكت عن عليه فهو حسن ما سكت عليه في سننه فقط أم مطلقا هذا ما ينبغي التنبيه عليه والتيقذ له ما يريد ابن كثير الآن يقول سقوت ابن أبي داود عفوا هذا سقوته هل لا بد وحتما أن يكون المراد منه تحسين الحديث أم أنه ربما انتقض بعض هذه الأحاديث خارج سننه ويدلل على هذا بأن لأبي عبيد الأجري سؤالات في الجرح والتعديل والتصحيح والتضعيف يسأل فيها عن أبا داود عن بعض الأحاديث فيضعفها وهو سكت عليها في السنة إذن فليس سقوط أبي داود في السنة لابد حتما أن يكون تحسينا للحديث هذا الذي يعني أراده ابن كثير كتاب المصابيح للبغوي قال وما يذكره البغوي في كتابه المصابيح من أن الصحيح ما أخرجاه أو أحدهما وأن الحسن ما رواه أبو داود والترمذي وأشباههما فهو اصطلاح خاص لا يعرف إلا له وقد أنكر عليه النووي ذلك لما في بعضها من الأحاديث المنكرة الباغو عمل إيه في كتاب المصابيح يأتي على ما أوردوا في هذا الكتاب من الصحيحين ويقول وقد ورد من الصحيح كذا ويورد أحاديث الصحيحين ومن الحسان كذا من الحسان يأتي فيها بأحاديث السنن الأحاديث التي في السنن سن أربعة يذكرها تحت قسم اسمه الحسان وأحاديث الصحيحين يذكرها تحت قسم اسمه إيه الصحيح فهذا الكلام استنكرة على البغل لماذا؟ ايه اللي فيها حديث منكرة؟ اللي هي السنة من كلها حسن مش فيها أقوات صحة وأقوات حسن وأقوات ضعف ومناكير فهو هينفع كده كل يبقى بالجملة كده كل الكتاب على بعضه حسن ما ينفعش هذا الحكم الإجمالي كل حديث له حكم مستقل قد يكون صحيحا أو حسنا أو ضعيف فلذلك أنكر عليه هؤلاء الأين طيب بس يا أخوانا هو الوقع أن البغوي مش مش ساب الموضوع كده لا البغوي قال وما كان فيها من ضعف من ضعيف أو غريب أشرت إليه هو قال في مقدمة كتابه هكذا وما كان فيها من ضعيف أو غريب أشرت إليه وأعرضت عما كان منكرا أو موضوعا يعني ال البغوي ما جابش كل أحاديث السنة لا هو أعرض يقول إيه وما كان فيها من ضعيف أو غريب أشرته إليه وأعرض عما كان منكرا أو موضوعا الأشياء المنكرة والموضوع أعرض عنها والأشياء اللي كان فيها ضعيف أشار إليها بالضعف يعني نص على أنها ضعيفة أو غريب. وقال في مواضع من قسم الحسان هذا صحيح وهذا ضعيف حسب ما يظهر من ذلك طيب هل يلام البغوي؟ احنا اللي عاوزين نوصله بس هو هل يلام؟ ما احنا عاوزين نفهم القصة إيه اللي فيها يعني؟ ها؟ وضح إيه ما كان من ضعيف نص عليه فالمسألة ما عادش إيه بال بال بالجملة كده ما عادش الكتاب لا ده هو نص على الإيه على إن هذا الحدس بعينه صحيح وربما ضعيف أو غريب وأعرض عن عن المنكر يبقى إيه المشكلة بقى يبقى معدش بالجملة زي ما كان المتوهمين، لا هو نص في المقدمة على كده هو إنما ينكر عليه العنوان وفقدان صح الإنكار سينقر العنوان والاسم الرئيسي اسم القسم فقط يعني من الصحيح كذا ومن الحسن كذا لكن لو فتشنا مش هنلاقي ان كل اللي تحت الحسن حسان لا ده هو في نفسه قال على بعض الاحاديث للحسان في هذا القسم يعني من الحسن قال صحيحه وقال بعضها ضعيفة ولكن ما يخص فعلا على على البغوي انه يعني لم يستقصي لم يستقص في الحكم والتبيين على كل حديث يعني المسألة يعني الكتاب كبير جدا فهو كان أصعب عليه جدا أن يستقصي في في الحكم على كل حديث بما يستحق بحسب سناده آه يعني هو هو اشترط على نفسه النص في المقدمة لأنه إيه سيبين ويشير إلى الإيه إلى أنواع الأحديث الضعيفة وسيتجنب سي... المناكير والغراء والصحيح نفسها ذكر بعضها أنها صحيح لكنه يعني لم يستقصي في كل حديث هذا ال... يعني هو شرط الشرط على نفسه ولكن لم يوفي به فضح الكلام لأن الكبر الكتاب زي مثلاً كده أن, ال... إن سكوت ابن حجر في فتح البارك هو نص في المقدمة على أنه لا يحتاج أو في هذا الكتاب إلا بالصحيح أو الحسن ففي بعض الأحاديث صحيح وإحنا عرفون هي في الصحيحين وبعض الأحاديث لا ندري هي ليست في الصحيحين فدي حكمها إيه ممكن جيبها من أبي داود أو من أي كتاب تاني هتبقى صحيحة أو حسنة برضو أو إيه على صنيع بن حجر على شرطه هو أن هي تبقى إيه على الأقل حسنة صحيحة أو حسنة لكن الأمر الكتاب كبير جدا. وقعت له بعض الأحادث الضعيفة وربما المنكر ليه لساعة الكتاب إيه لازم ما شاء <تصفيق> لو سؤال فتك خده من زميلك السؤال اكتبه تكلم عن الصلاح البغوي في كتابه المصابيح تكلم عن الاصطلاح اللغوي في كتابه المصابيح. مفروض الكلم هو عمل إيه؟ والعلماء استنكاروا عليه إيه؟ وجه إنكارهم؟ وال... وهل هو معذور أم ليس معذور؟ يعني وهل يلام على شيء؟ أو لا؟ كل تقول الكلام بيتصلدك. فها تلام يتوزع على نقاط كثيرة يعني. كل نقطة على إيه؟ هي على دكرة. عن الاصطلاح اللغوي في كتابه المصابيح. الأصل تقول لي هو عمل إيه واشترت على نفسه إيه وهل وفى ولا لا والعلماء استنكروا عليه إيه وهل هم مصيبون في هذا الإنكار أم لا, لا. لسه لا يعني التقسيمات طيب كان في سؤال تاني اذكر بعض تعريفات الحديث الحسن دخلت كل مرة لفتك اذكر بعض تعريفات الحديث الحسن صحة الإسناد يقول نقرأ في الكتاب قليلا صحة الإسناد لا يلزم منها صحة الحديث قال والحكم بالصحة أو الحسن على الإسناد لا يلزم منه الحكم بذلك على المثن إذ قد يكون شاذا أو معللا يبقى السند في الظاهر قد تحكم عليه بالصحة أو الحسن بحسب طبقات الرواه وبحسب الاتصال الاتصال وحسب عدالتهم وضبطهم لكن في النهاية كل هذا قد لا يكفي بالحكم على الحديث بالصحة أو الحسن إذ قد يكون السند في الظاهر صحيحا أو حسنا وفي الباطن فيه علة خفية أو يكون شادا لا يظهر كل هذا إلا بجمع الطرق يعني ابن المدني يقول الباب إذا لم تجمع طرقه لم تظهر علته الباب يعني الحديث يعني إذا لم تجمع طرقه لم تظهر علته يبقى أنت في البداية كده ممكن ترى سندا يعني صحيحا يبدو عليه يعني شروط الصحة متوفرة غير في القوة لكن بعد بعد التفتيش الطويل وجمع الطرق يتبين لك أن هذا السند فيه علة خفية تقضح في صحته فقد يكون السند في الزهر صحيحا والحديث في الأصل ليس إيه ليس بصحيح تجمع طرقه لم تدرع علاك طيب قول الترمذي حسن صحيح أنتوا فكرون أقوال العلماء في حسن صحيح؟ معنى كلمة ترميزي حسن صحيح أنتم خدتوها السنة اللي فاتت ولا عوزنا نتكلم فيها فياتيني طيب هو أنتم هتوها من المذكرة وحطوها تحت ال على الح الحبة دولة وأنتم طلابين فيها يعني يعني خد سؤال كده عندك اذكر أقوال أهل العلم في معنى حسن صحيح إجابة السؤال ده هي بالنص عندكم في المذاكرة في السنة اللي فاتت هتلاقهم سبع أقوال ولا حاجة تذكروا متحضرهم وال والمرة جايين نتكلم عليهم حتى سريعا كده يعني نتكلم عليهم سريعا يعني شوف حسب ما إيه حسب ما الوضع يستدعي يعني ال في في امتحان أنا جبته معايا هو ده بس مش عارف أتامتحن أو امتحان طيب أقول قول هذا والسافر الله له إلى السؤال لهم الأخوانكم من الزمين وبطريقة معينة أنه هو أكمل وصح وغلط هم عاوزين حاجة سريعة جداً ما تخدش وقت المحاضر يعني هو اللي امتحان كله عشر دقائق قالوا له كده امتحانت في عشر دقائق في عشر دقائق أنا جيب لكم يا صحي وغلط يأكمل هما هما سؤالين في صح وغلط وفي أكمل يعني اللي المذاكروا عارفة يجاوبهم مثلا في دقيقة تلت دقائق كده يعني واللي مش مذاكر لو قاعد ساعتين مش هيعرف هنعمل له ايه ف... فالامتحان هسيبه مع الخنقه في الادارة وهتبره بقى المرة الجاية ان شاء الله لكنه ان شاء الله يعني ايه سهل ويعوزه جد سهل ولكنه يعوزه جد و... اللي اللي بيفوته حاجة يا اخواننا يجيبها من زميله اللي وهو بيكتب اللي بيفوته حاجة يجيبها من زميله يجوز مش ياخدها بنزول درجة مش مشكلة وحاجة تانية ممكن يرجع للشريط يرجع للسوانة يسمعها مرة هيلقى الحاجات اللي فاتته قليلة يدونها لكن صراحة أنا, أنا مسألة ان أنا أعمل لكم زكرة زي بتاع سنة الفاتت انه المختصر انه فوت كده وخلاص لا دي احنا معنا الكتاب هوات والحواشي هتبع حاجات خفيفة كده على على صلب الكتاب يعني. لكنكم مطالبين بال... بأصل الكتاب والتعليقات اللي عليه لأن التعليقات اللي, اللي عليه الامتحان لحد المحاضرة اللي فاتت يعني المحاضرة اللي نهاردة مش دخلة في الامتحان ماشي؟ ومن أول الكتاب والنصف. السؤال من, الكي... من ال... ال... الال من الكتاب يا أخونا من الكتاب ومن الكلام اللي أنا بقوله مش لازم مرتبطة بنص الاسئلة الاسئلة اللي أنا بدي ماليها مقالية طويلة هو دي صح وغلط أو أكمل يعني هم عشر نقاط هتحلهم وتأخذ درجة نهائي إن شاء الله ده لو كنت مذاكر طيب أقولك أولي هذا